تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد والشكر على ما اعطيت اللهم انا نسالك يا رب العالمين برحمتك التي وسعت كل شيء نسالك ان تغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسرفنا وما اعلنا وما انت تعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انا نسالك رضوانك والجنة اللهم اغفر لنا يا رب العالمين بظن لا تسخط علينا بعده ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين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 اللهم رحمتك نرجو فلا تك الله إلا أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث اصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَآجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم عذنا من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا اللهم وعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين اللهم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ما وفقتنا له من طاعاتك وما أعنتنا عليه يا رب العالمين ويسرته لنا من الطاعات نسالك اللهم ان تحفظ لنا ذلك يا رب العالمين اللهم احفظ لنا الاعمال الصالحه التي وفقتنا لها واعنتنا عليها اللهم الا نعوذ بك ان تحبط اعمالنا اللهم اننا نعوذ بك ان ينقص منك وجورنا شيء يا رب العالمين اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نعوذ بك من الذله والقله ونعوذ بك اللهم من الشطط والنفاق وسوء الاخلاق اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه اللهم انا نسالك قرة عين لا تنقطع ونعيما لا ينفد يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم وفقهنا واياهم في الدين اللهم يا ذا الجلال والاكرام اصلح نياتنا وذرياتنا واصلح ذريات المسلمين اللهم اصلح المسلمين بقرارهم وهناهم يا رب العالمين اللهم لا تكل المسلمين الى غيرك يا قوي يا عزيز اللهم اطعم جائعهم اللهم كسع عاريهم اللهم ااوي من شرد منهم اللهم احفظ دماءهم واعراضهم اللهم احفظ اعراضهم يا رب العالمين اللهم والف بين قلوبهم اللهم انت الله لا اله الا انت نسالك الا تؤاخذ المسلمين بما كان منهم من الذنوب يا رح يا ارحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام الف بين قلوبهم اللهم لا تسلط على المسلمين من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم اللهم لا تسلط عليهم من ينسحن حرماتهم ولا يراعي حقوقهم يا رب العالمين اللهم احسن العاقبه يا رب العالمين لنا في كل امر انك انت على كل شيء قدير اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا اللهم اعد علينا رمضان أعوام عديده وأزمنه مديده في طاعتك وفي عافيه منك يا رب العالمين وفي خير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا في هذه الليله من الفائزين يا اكرم الاكرمين اللهم انت الله لا اله الا انت نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءه عافيتك وتحول عافيتك اللهم اجعل هذه البلاد امنه مطمئنه اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومضر يا رب العالمين اللهم احفظ امننا اللهم احفظ امننا يا رب العالمين انك على كل شيء قدير اللهم وفق اللهم وفق ولي امرنا امامنا لما تحب وترضى اللهم وفقه هداك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم خد بنا وصيته لكل خير اللهم أعنه على كل ما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا اللهم إنا نعوذ بك ظلام من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نقص ثناء عليك انت كما اغنيت على نفسي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم